114. لعليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتدعون ما تشابه منه ابتغاء وَبِتَغْرَاءَ تَأْوِيلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهَذَا كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وما يذكّون إلا أُنّ الألباب رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّادُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعٌ ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد